وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا وَأَنَّهُ وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأن ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا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 وَأَنَّ لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاها مُلِئَةً حَرْسًا شَدِيدَةً وَشُهُبًا وَأَنَّ كُنَّا نَقُودُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلْسَمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآَنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابَ الرَّصْدَ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 111-وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون أَسْلَمَ فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا 113-وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا 114-وألو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ما أن غدقا لنفتنهم فيه، ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذاب صعد، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَذُو يَكُونُنَّ عَلَيْهِ لِبَدَأَ قُلْ إِنَّمَا أَدْعُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدَّ قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرَّ وَلَا رَشَدَ 117. قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا 118. إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا